111. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 118. إن الله قوي عزيز ولقد أوسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذري اتيهم من النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قضينا على اتهرهم برسلنا وقفنا بعيسى بن مريم واتيناه وَأَتَيْنَا الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَتَّبَعُوهُ رَفَتَ وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَةٍ بِتَدَاعُوهَا وَرَحْبَانِيَةٍ بِتَدَاعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلَّا بَتِغَاهٍ 119. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاتفون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا في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 لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل في يد الله وأن الفضل في يد الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم.